ا ل م و ب ع ل ل ه ا ل ح ي ن أمين ونبئهم ى

ق ا ل و ا ل ا ت و ج ل إنا نبشرك ب غ ل ا م عليم ق الحسنى

ق ا ل و ع ه النابلسي للعلوم ا ل ا س ل ا م ي ن

ن ك م و ر و ن ق النابلسي للعلوم الاسلاميه

فاتفت موسوعه ك م أحد ف ر النابلسي للعلوم ا ل ا س ل ا ر ي ه

ل ع م ر ك إنهم لفي س ك ر ت ه م و ع ه فأخذتهم النابلسي ص ح ي ن للعلوم الاسلاميه ي ه ف ه و أ م وأمطرنا, عليهم وأمطرنا

ف ي ذ ل ك ل ا

Love you